السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتوم التسليم أحمد الله جل وعلا الذي الصلاة هذا اللقاء معكم في هذا الرمضان المبارك ونحن اليوم في الحلقة الثالثة من هذا البرنامج مباشر مع العريفي و أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم متواصين على البر والتقوى ونجزيكم خير الجزاء على تواصلكم طبعا مدة البرنامج هي نصف ساعة وأعلم أن عدد من الأخوة يقول لي أننا نستطيع أن ندرك الاتصال لكن أنا أحاول أن آخذ أكبر قدر من الاتصالات أيضا أحاول أن آخذ أكبر قدر مما هو يأتي في خلال قناتنا في اليوتيوب العريفي أو كذلك من خلال تويتر والفيسبوك فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبورين يا رب العالمين هذا السأل يقول الوضوء قبل النوم هل يكفي وضوء صلاة العشاء؟ نعم إذا كان الإنسان توضأ لصلاة العشاء ثم لم يحدث ودخل عليه وجاء وقت النوم ونام فهو يكون نام طاهرا في الحديث الصحيح أن الذي ينام وهو طاهر يبيت معه في شعاره ملك كلما انقرب على جهة إن قال اللهم اغفر له والله مرحمه فالنوم طاهرا له فضل بلا شك يقول لو, سنحت لو سمحت القراءة القرآن بلا تجويد ما هو حكمها إذا كنت تلميذة في المدرسة وهي مسيحية لكنها تقرأ القرآن ما الحكم في ذلك الأصل أن لا يمس القرآن إلا طاهر هذا الأصل لكن إذا مسه غير المسلم لدعوته إلى الله تعالى والتأثير فيه أو ليعرف مثلا ما في القرآن من تأثير وإيمان ونحو ذلك الزاد إقبالا على القرآن ورغبة فيه ورغبة في الإسلام فلا بأس في ذلك إن شاء الله يقول أذهب لصلاة من عبد الله تفضل السلام عليكم مرحبا يا عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا عبد الله الله يحييك أول سين يقوله بل... انت بخير. ونتب... خير الله يجزاك خير ويحفظك يا ربي. الله يحفظك إن شاء الله على عبدالله الله. آمين. الله يجزيك خير يا عبد الله. الله يحفظك إن شاء الله لنا. طبعاً مش طلعت سؤالي. تفضل. أثناء قراءة القرآن يحدث لعاب كثير يعني زي ما تقول. إيه. فهل يمكن يعني إني أبلع أو إني؟ إيه لا لا أبلع مع... ما ما عليك بس اللعاب الذي يجري مع الفم عند القراءة والكلام ونحوه. هذا لا يؤثر لو بلعه صائم ما عليه بس الله اكبر من نومك تسلم يا عبد الله عبدالله. الله يجزاك امين الله يجعلنا وياك الله المستعان الله يجعلنا وياك من المقبولين عنده يا ربي الله يجزاك يا عبد الله يقول تعطينا اتصال ولا اخذ من مؤيد تفضل مؤيد مرحبا مؤيد تفضل السلام <تصفيق> عليكم كيف حالك <وعليك أحسن> السلام ورحمه الله مرحبا بك الله يحييك ايش <شو> اخباركم <مننا على أحسن> يا مرحبا الله يحييكم بارك الله فيك <شو سلام> الله يكرمك ويسلمك تفضل معي شو أقول تفضل بارك الله فيك الله يخليك يا رب الحقيقه انا اتصلت اسالك انا عندي تفسير حلم اويلات الاحلام والله يا ليت لا والله ما افسر أحلام والله يا معيد ما <تصفيق> فس الأحلام لا والله لكن أسرى الله أن يجعل رؤاك على خير يا رب بارك الله فيك الله يحيي يقول أنا ذاهب هذه دالة أو دالية أنا ذا ذا أذهب صلوات روي في المسجد وسمعت أن ونا يجوز أي صلاة بعد الوتر وأنا أريد أن أقوم الليل نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وظهر إنما إذا كان الإنسان جازما بأنه سوف يصلي الوتر في آخر الليل ويصلي ما كتب الله له فإذا أوتر الإمام يقوم يأتي بركعه فيجعلها شفاعا ثم يصلي من الليل ما كتب الله له ركعتين ركعتين ثم يصلي الوتر أما إذا كان لا يعلم قد ينشد لصلاة الليل أو لا ينشط فأوتر مع الإمام أوتري ثم إذا يسر الله لكين تصلي في الليل فصل ركعتين ركعتين ركعتين دون أن توتري مرة أخرى دون أن توتري مرة أخرى يقول ابن خالتي صائم في سو في روسيا نعم ريحاب تفضلي ريحاب مرحبا ريحاب تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيء صالحات الثاني لأنك وما وما يا بنتي أنك تصلين الظهر في وقتها إذا كان هي فاتتك مرة مرتين بسبب النوم أمر سهل لكن يعني الله أفو الرحيم لكن إذا كان يعني تفوتك يوميا وتنامين إلى العصر فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يجب على المسلم أن يقوم ويصلي الصلاة في وقتها حتى لو نام بعدها ما عليه بس لكن لا بد يا بنتي أنك توصي أحد أن يوقظك للصلاة أو أنت تعمل بالأسباب التي توقظك للصلاة يقول ابن خالته يصوم في روسيا نهارهم 20 ساعة ماذا يفعل يصوم يصوم كما كما أنهم في روسيا إذا جاء الشتاء صاموا ربما ست ساعات ونحن نصوم أكثر كذلك هم اليوم يصومون 24 ساعة ونحن نصوم أقل فمادام أن عنده ليل ونهار الله جل وعلا يقول ثم أتم الصيام إلى الليل الأصل أن يكون إتم الصيام إلى الليل هذا الأصل إلا إذا الإنسان أصيب بإجهاد الحقه بالمرض إن واحد أصيب بإجهاد شديد إلى درجة خلاص صار مثل المريض ما يستطيع يتحرك ما يستطيع يتكلم فيأتي مثل الإغماء بسبب الجوع والعطش فأكل فلا بأس عليه أو شرب خلاص يعني يفطر ويقضي يوما بدله مع أن الإنسان الذي الذي يتسحر ويؤخر سحوره وهذا بإذن الله تعالى أنه يستطيع أن يواصل إلى الليل من غير ما يتعب بإذن الله يقول هذه أختنا أفنان تقول إنها أفطرت في نهاية أيام العادة الشهرية واليوم الذي أفضلت فيه لم ينزل شيء سوى الصفرة نعم الصفر طبعا الصفرة أو, أو الكدرة التي تنزل من المرأة هي قسمان منها ما ينزل قبل نزول الحيض ومنها ما ينزل متصلا بالحيض. أما الذي ينزل قبل نزول الحيض فهذا ليس له حكم الحيض يعني مثلا لو نزل منها كدرة وصفرة قبل أذان المغرب بساعة ثم لم ينزل الحيض إلا بعد أذان المغرب فصومها صحيح أما إذا كان هذه الكدرة والصفرة استمرت إلى بعد ال ال إلى إلى يعني مع نهاية الحيض استمرت مع هالكدرة والصفرة فهذه لها حكم الحيض إلا إذا رأت الطهر صريحا إذا رأت الطهر صريحا ثم نزلت منها الكدرة والصفرة فهذه لها حكم آخر أما إذا كانت كدرة والصفرة متصلة ببدم الحيض فهذه لها حكم الحيض من معنا أم أحمد فضلي أم أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا لما يت اتفضل اتفضل اموه شاب حمد لأن حدث تدريت كده رغمان بيومين صار الإشكلة تشبيرة بين دين جولتين بقر فطلعت انت وطلعت للمسؤال بقرصة وانت رأسي وقبر رأسي بأنني ديار عمليه وصلت إلى المنزل وانتقل عندك شخص جاء انتقل انتبين صلاة الصواب اوضي فتعوة ابتن قاعدة لبنوط عبار ما لا مثا وراءنا متجسما وراءنا، فطبعا أنا ما كنت باه ما ولا أبدي كلمة ااا أنا ما أبغى شيء تبقى خمس جناس وطبعا أنا أفهم موضوعه، ما عندك فيها ناس أو أنا بس وجب صغير من بعض يومين وليس يأتيك من أبغى شويساً لما تتكبوا تكفت على الساعة الزيارة الزيارة الزيارة طبعاً يتفجها طيب تكفلها ويقول لها طيب خلق كده أنا طلقت الزوجة يوم كيقول نفسك انفاصلنا إنه ما يتذير الجزيع إلا بعد ترفف شهور بعد تتذير لن تنتكي يا شاه إحنا محسين منك إحنا وإحنا هو أم أحمد، أم أحمد صوتك يقطع كثير، ما استطعتني ما استطعتني أفهم منك، لكن أنتي تقولي إنه ذهب معك إلى المحكمة، ثم سألكي القاضي هل تريدين الطلاق بعوض ولا بدون عوض؟ أنتي ما فهمتي إيش معنى عوض؟ أي؟ ما فهمتي إيش معنى عوض؟ لا. طيب وبعدين ما فهمك هو وطلقك هو عند القاضي ولا إيش؟ وعند السابق على أساس إحنا للمساق كنا إلي أبغى أعطي وحدة رجعية طيب وبعدين طيب. بعدين ما عرفنا إنو سيم بيرجي إلا بساق جيكي بساق جيكي إلا وصل لي خلاص إنه ممتركة طيب وقريبا زين أم أحمد أم أحمد الحين أنت وزوجكي ترغباني في العودة هالبعض إيه خلاص أنا أشوف يا أم أحمد إنك إما أنت أو زوجك يذهب للقاضي ومعه الصك اللي أعطاكم إياه أول مرة ويشرح له يقول ترى اللي حصل كذا وكذا والمرأة ما كانت تفهم إيش المراد ودبرنا فهو في الغالب أنه سي يعني يحل يحل المشكلة مادام طلع فيها صك واستمع إلى الطرفين وكذا أنا ما أستطيع ليست ليست فتوى شخصية في في, في أو صوم أو حكم طلاق هي يعني فيها طرف آخر وبالتالي أنا أشوف يا محمد إذا تيسر أن القاضي نفسه الذي يعني أن القاضي نفسه الذي دخل في الموضوع أنه لا يزال في الموضوع وتكلمونه إن شاء الله أنكم تستفيدون منه وأسأل الله أن يسوق إليكم الخير ال كده يعني أننا متظمت جداً بنفس التوقيت بنفس التوقيت وإحنا نفس ما تستطع وإستنا الصد نفس قصة ونالتخوضة نفس نفسنا نفسها ما نوصل لأحنا نبغطق يعني نفسنا نفسنا جايقاً إنه موجود يستطيعين إلى هنا بتسري إيش هو موضوع عوض معه بس عوض أحس تنازج بس بس راح لما ما حدثه الس... الصوت الصوت الصوت أم محمد أم محمد الصوت ما هو واضح أنا ربما سمعت يعني ما لا يزيد عن 60% من القضية لكن أنا اللي اللي أشوفه في الموضوع أو كما فهمت منك إن يعني أن اللخبطة صارت عند القاضي. وبالتالي أنا أشوف أنه إذا تيسر أن تذهبي للقاضي أو زوجك يذهب ما دام راغبا في إرجاعك حتى لو تكتبي أنت السؤال مفصلا وترسليه للقاضي ونحو ذلك إن شاء الله تطلعين نتيجة وأصر الله أن يدلنا وياك على الخير يقول هذا من اليوتيوب أيضا يقول أنا أعيش في كندا عندما يدخل وقت المغرب وحتى بعد نصف ساعة أنا أزال أرى انعكاس الشمس في الغيم البعيد للمدن المجاورة. هل يؤثر ذلك الإفطاري على المدينة التي أنا فيها إذا غابت الشمس في المدينة التي أنت فيها أفطر ما عليك من المدن الأخرى مداما عندك تقويم رسمي والمركز الإسلامي يؤذن بناء على هذا التقويم ويعتبرون المغرب قد دخل خلص لا, ت... لا, ت... لا يعني يدخل عليك الوسوسة بالنظر في الشمس وما شمس و... لا تدخل نفسك في المواضيع هذه الأخت ندى حسين تفضل حسين أه. اتفضل يا حسين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا شيخ يا مرحبا يا حسين الله يحييك الله يحييك الله يزك خير حبك الله كثير وش يا اخوي ودي اسالك شيخ اتبرع بالسلخ يا شيخ ضروره يعني اي هل يأ... انا اصوم باستا ولا أفضل والله ما دام أن ما دام انه تبرع وكثير تعتبر مفطرا ومسألة فيها خلاف أيضا بين أهل العلم هل التبرع بالدم يفطر ولا ما يفطر فيها قولان مشهوران لكن الأول أن تقضي يوماً بدله أو تؤخر التبرع إلى الليل إذا كان ما مضرة على المريض يا مرحب الله يحييك يا حسين يقول تقول الأخت هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مع وجود حائل كي تختم القرآن في رمضان نعم ما عليها بس أن تقرأ القرآن إما من جهاز أو تلبس قفاز أو تقرأ من كتاب التفسير يكون فيه المصحف موجوداً ما عليه إن شاء الله بس يقول أنا, علّا أنا علاوي من العراق أشتغل وما أقدر أصوم شنو الحل اللي أقدر أسوي شف يا ولدي علي إذا كنت تستطيع أنك تصوم في حال شغلك أو أن تجعل شغلك في الليل حتى تصوم في النهار فهو الأولى لك أو أن تخفف من شغلك أو نحو ذلك أما إذا كنت لا تستطيع أبداً، والشغل لا بد أن تقوم به، ولا فصلت من شغلك، وليس عندك أي دخل آخر غير هذا الشغل، وسوف يقع عليك مضرها أنت وأولادك، فإذا تعبت في يوم من الأيام وأصفت به شديد بسبب الشغل، فأفطرت فقط يوماً بدأ لكن لا تذهب كل يوم وأنت مفطر، تقول والله شيء خفتاني إني, أني أفطر مدام أني عندي شغل، لا أنا أقول إذا استطعت تنقل شغلك بالليل، إذا قلت لا ما أستطيع نقول طيب قلل الشغل ريح شوي قلت أنا لا أستطيع نقول طيب تسحر بشكل جيد وأخر سحورك وحاول تواصل إلى المغرب تقول والله أحيانا أستطيع وأحيانا لا يصيب بإجهاد حتى أكاد أن يغمى علي نقول الأيام التي يشق عليك وتكاد أن يغمى عليك أفضرها تعتبر في حكم المريض وتقضي يوما بدلها أما الأيام التي تستطيع أنك تواصلها فواصل وإن شاء الله مأجور أجرك على قدر نصبك بإذن الله يقول ما حكم البقاء في المنزل فترة رمضان للتفرغ العبادة دون زيارة الأهل حتى لا نقع في الغيبة والنميمة يعني الواحد لما يزور أهله يا جماعة لازم يقع في الغيبة والنميمة إذا في غير رمضان يعني ما تزورهم أيضا فالأصل أن الإنسان يزور أهله ويصل رحمه في رمضان وفي غير رمضان ويحمي نفسه من الغيبة والنميمة هذا هو الأصل أما الرحم الواجب فيجب تواصل معهم كالوالدين وما شابه أما إذا كان ومن في طبقتهما أو قريب منهما أما إذا كان الرحم البعيد فالإنسان واصله بالتلفون ونحوه ما عليه بأس إن شاء الله العمودي تفضل صالح مرحبا يا صالح تفضل السلام عليكم يا عم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك طيب يا مرحبا الله يحييك في الله ونوع يا شيخ. أحبك الله ليه حفدني فيه الله يجزاك خير. يا شيخ أنا عشان الله يحفظك ويرحم والديك ويجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين الله يجزيك خير. ودعنا دعنا فرمان في, في الله يغفر له ويجعله في الجنة يا ربي أبشر يا صالح. الله, الله يحييك بارك الله فيك هذا الأخ رشيد. يكون أن رشيد من المغرب يريد يا شيخ زوجتي في شهرها الثاني وهي لا تقدر أن تكمل النهارا هل يجوز لها أن تفطر؟ يا جماعة أول شيء لا ينبغي التساهل بالفطر في رمضان لا ينبغي التساهل يعني واحدة مثلا توا حامل أو شهر ولا ثاني شهر قالت أنا والله بأفطر أنا بأفطر الحامل يجوز لها أن تفطر نعم الحامل إذا كان يشق عليها الصوم أو خافت على نفسها أو على ولدها هذا الذي أبيح لها الصوم الفطر عفوا أما إذا كان المرأة قادرة على أن تواصل وهي شابة فيجب عليها أن تصوم في نساء في الشعر التاسع وتصوم ما عندها مشكلة فإذا كان ليس عليها مضر فتصوم أما إذا كان عليها مضر فأفطرت فتقضي عن هذه فتقضي عن هذه الأيام هذا سؤال نعم أختي صابرين تفضلي صبري عفوا عفوا صبري مرحبا يا صبري تفضل على شيخ محمد السلام عليكم يا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا شيخ محمد أنا أكبر الناس اللي في الله. كلها الحمد الله والله. يجزيك خير ويحفظك يا رب العالمين. بارك الله فيك. انا من مصلين محمد وأهل مصر وكلهم يحبوا الرب اللي الله. استغفر الله. أنا والله يحب مصر ويحب أهلها وأعتبر نفسي ابنهم وأدعو لهم دائما والله. شرف لنا والله يرزقكم. حمد الله, الله, يزيك الله يزيك خير يجزيكم يا رب. خير. يا آمين الله يجزيكم خير. الله يجزيك. دع دعوتك معنا بالدعاء. أبشر. أبشر والله ما أنساكم من الدعاء وبيدنا الله ندعو لكم كثيرا وأسأل الله تعالى أن أن يعم ردياركم بالخير يا رب العالمين. اللهم. بارك عم الله فيك الله يا صبري. يا مرحبا. مسؤول واحد صغير. ماذا تيجي الدمام يا محمد؟ الدمام الشرقية. الدمام. إيه إن شاء الله يكون لمحاضرة وتقراون الإعلانات إن شاء الله. بارك الله فيك يا صبر يا مرحبا بك هذه أمة الرحمن تقول إنها مطلقة وطريقها لا يسأل عن بناته منذ سنة ووتيحت لها فرصة السفر العمل هل يجوز أن تأخذ بناتها معها هل يعتبر ذلك أنها حرمته منهم مع أنها تتصل وترجوها نراهما ولا يسمع منها إذا كان الرجل المهم لبناته وأنت التي تنفقين عليهن وتعتنين بهن واضطررت للسفر إلى بلد آخر مثلا العمل أو وظيفة وأخذت بنات معك فليس عليك بس لكن أعطيه خبر قولي ترى بنات كمان والواحد طبعا يجب عليه أن, أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفها بالمرء إثما أن يضيع من يعول كفاه إثما أن يضيع من يعول وكذلك الله جل وعلا يقول قوى أنفسكم وأهليكم نارا فجعل الأب مسؤولا عن أولادك كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعيته يعني يجب عليه أن انسان الذي يفرط في ذريته ولا يسأل عنهم أو لا ينفق عليهم أو لا يشعرهم بأبوته بزيارتهم وتهنيئتهم بالمناسبات ونحو ذلك هذا أعوذ بالله هذا قد فرط كثيرا وهو آثم بلا شك يجب عليه أن ينصح وأن أن يعتني بأولاده هذا الأخ هاجوجو أظن كذا أو بلا هاجوجو بالالة ما دل هذا الاسم افتراضي ولا اسم الحقيقي يقول أنا ربيت بيت ولا أنا تقول عفوا أنها امرأة تقول إنها ربة بيت ولا تجد وقتا لقراءة القرآن هل إذا استمعت القرآن في قناة القرآن الكريم لها نفس الأجر الأصل أن قراءة القرآن هي التي لها الأجر لكن استماع القرآن فيه أجر أيضا فأنت ما دمت قادرة حاولي أن تقرأ القرآن قدر استطاعتك لو تختمه ولو مرة أو نصف مرة في, في رمضان قدر الاستطاعة من تفضلي عبد الرحمن عبد الرحمن. السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ والله أحبك في الله. الله يجزيك خير رحبك الله. تاني في يا عبد الرحمن. يا شيخ لي أخ يدرس بأمريكا. أي. عنده مشكلة ب بالحصة يعني كلى. أمم. والدكتور قال له لازم يشرب ماء كثير. إيه. فاا و... ولا يفطر يقفي بعدين. ما خلاص فيه. إذا كان إذا كان الصوم يؤدي به إلى ضرر. عليه على بدنه أو يصيبه آلام في الكلية فيفطر ويشرب ماء كثيرة ثم إذا استطاع إذا عالج إن شاء الله بأي اسلوب يقضي بعد ذلك بإذن الله أسأل الله أن يشفيه وشفي جميع مرة يفطر يا ولدي إذا كان مريضا بهالحال بد الماء يشرب الكثير فيفطر هذا أيضا من اليوتيوب هذا أخونا محمد أبو جاسم يقول الشيخ لي صديق له علاقة مع فتاة عبر تواصل اجتماعي لكن شعر بالدم بعدد شهور وقال لها تابعي حياتك لا يجوز أن نبقى هكذا لكن هي تقول انت تركتني سأكتر نفسي ما الحل طبعا كثير من البنات هكذا يعني تقول إذا تركت لي بنتحر بأترك نفسي أنت عليك من تقوى الله يعني لو فرضا عفواً يذهب يشرب خمر في, في مكان معين ثم أراد يتوب فقال صاحب المحل ترى إذا توقفت عن شرب الخمر عندي بنتحر أنا أقول أنت مسؤول ابقى يشرب خمر عنده أو واحد عفواً يقع بالفاح ثم قال أنا تبت، قالت إذا تبت ترى بنتحر أنت مسؤول عنها تنتحر ولا ما تنتحر فهذا مثل أم سعدنا بوقاص رضي الله عنه لما أسلم امتنعت عن الطعام والشراب وقالت أم أنك ترجع عن دينك ولا ترى أنا بأموت من الجوع والعطش فلما أصابها الجهد وجاء إليها قال يا أمي والله إنك تعلمي أني أبر الناس بك وأنك يحب الناس لي كني واشربي قالت ما في أكل ولا شرب تترك دينك ولا أموت من الجوع والعطش قال يا أمي والله لو أن لك مئة نفس ورأيتها تخرج منك نفسا نفسا على أن أترك ديني ما تركتني فكلي دعي، إذا هذا الطلب اللي أنتي تطلبينه أنا ما أستطيع إني أفعله أطلب أي شيء آخر لكن أترك ديني لا فلما رأت أنه حازم أكلت وشربت واستمر بارم بها. فأنت يا ابني غير مسؤول واحدة تعشقك وتقول إذا ما استمريت معي ترى بنتحر ولا أقتل نفسي وأنت إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد أنت قدم لها النصيحة إن أخذت من نصيحة واستفادت نعم ما أخذت أنت إن عليك إلا البلاغ أبدا تتركها يا ابني وقدم و... لها النصيحة والله يتب علينا وعليك أم خالد فضري أم خالد طيب أم خالد معنا ولا راحت يقول شيخنا المرجو تقديم بعض النصائح اللي تيسر اتفضل يا خالد هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا ام خالد الله يعطيك العافيه شيخ الله يجزيكم خير شيخي انا عندي موضوع بس حابه اشيره لك اتفضل خالد انا زوجي من اربع سنوات توفى اي الله يغفر الله, الله يثمنك تم رفضته بسوريا من شي اربع سنوات تقريبا أنا عندي 10 اطفال كبار المشكلة هي مشكلة تفتيت الزوجة دي كان عجل عام على دبي وسوريا يعني ما بياخذوا التفاصيل. الم مش المشكلة المشكلة إنه تم إتهام أبي بالموضوع عرفت علي شو؟ ف... يعني بس يعني هو يعني بعد ما طلع بي يعني طلع شخص ثاني يعني قام لاجي صدوبة بشكل صغير التعامل معه. يعني إذا جيتوا بالإنسانية يشف حال يشف أنه قام أشكر عليه إذا جيتوا بال بال ورقو وفي هذه الصريقة يفكرني أنه أنا قام ألقي له ونظرة الاتهام قام ألاقي صعوبة صعوبة بهالموضوع وقام أعانيه بشكل فضيل هو معكم في الإمارات ولا في سوريا لا أحنا بالإمارات طلعت من أول ما صار الأحداث في سوريا طلعت بلادي مناعتي وطلعت أه ه ه والله. يعني يعني ابني انتقلوا تقريبا سنة بعدين الحمد لله هو ما ما كان عليه شيء الحمد لله وجدت أم خالد وثها بها أنه الحمد لله تم الله يعني طلبته لنا وفرجوا عنه بس يعني أنا قام أتعب معه أبني أم خالد الحل مع أنك تستمرين في كم عمره هو الآن عمره ثلاثين سنة هو ما تزوج لا متزوج اي اي متزوج عنده أربعة أطفال والله يحفظهم ويقرعينه بهم أنا أيه. أنا أشوف يا أم خالد أن التعامل مع مثل هذا الولد يكون بالرفق واللين قدر المستطاع تدعين الله سبحانه وتعالى أن الله يهدي ويفتح على قلبه وأن يحسن قلبه عليك وعلى إخوانه إذا كان لقاؤك به يحدث مشاكل قللي مرات اللقاء به واسأل الله تعالى الهداية إذا كان أحد يؤثر عليه عم ولا خال ولا صديق أو كذا حاول أن يدخل في الموضوع. ولا ما أنا كده مشكلة صاير ما يتقبل شيء من حدا يعني صاير إذواني يعني إذا كان أم خالد يعني حاقد حاقد على اللي حواليه كليات أم خالد إذا كان يعرفني ويقبل النصيحة مني اتركي رقمه الآن عند الأخوة في الكنترال انا ممكن أتصل به وأتكلم معاه وأشوف إذا كان يعرفني ممكن يقبل النصيحة إن شاء الله تعالى يستفيد والله يا دكتوره تكون عملت معها يا بس لا تنسي بس لا تنسي الدعاء والله الدعاء هذا يعمل اعاجيب والله والله يا دكتور ماني الحمد لله رب العالمين ونحن الحمد لله مفضل الله الله مكرم علينا ومفضل علينا الحمد لله دين وإيمان وتقوى الحمد لله و... ورضى بالقدر وكله من تفضل الله الحمد, يعني, يعني, الحمد يعني, يعني أنا يعني ولي همي عندي يعني عندي ست بنات عندي أربعة أولاد يعني صعب بالأسف إنه صار الأم والأب هاي وإذا هو كملها يعني ما يعني طلع إنه لا بدي أساند أمي طلع عم يزودها عليه شاري شو هو بشري يعني... عنده من منطش الشباب يعني أنت على شو؟ أنت على خير وأسر الله تعالى أن يقر عينك بذريتك وانت مأجورة ان شاء الله في تربيتك لهم وزي ما ذكرت لك إذا تأسر تتركي رقمه وانا ان شاء الله تعالى حاولت صلبه هذا الأخ أو الأخت راهات من؟ هند تفضلي هند هند تفضلي تفضلي هند تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا الله يحييكم تفضلي بارك الله فيكم أسأل الله أن يسوق إلينا وليكم الخير وأن يتقبل منكم في هذا الشهر الكريم الله يحفظكم ويكرمكم يقول لأشيخ هل إخراج زكاة هل فيه زكاة على ذهب الزينة الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة فيه خلاف بين العلم هل يجب فيه زكاة أم لا الذي يظهر الله تعالى بعد البحث في المسألة أنه يترجح أنه ما دام أنه ليس معدا للدخار ولا للتجارة به ولا لي يعني تأجيره ونحو ذلك ما دام أنه زينة شخصية للمرأة كما تلبس ثيابها وحذائها وكما تلبس الذهب وساعتها فليس عليه زكاة. مال الذهب الملبوس ليس فيه زكاة حتى لو كان يلبس في السنة مرة مرتين في المناسبات ليس فيه زكاة. يقول محمد شميس يقول الشيخ أعطيت ابن عمي مبلغ من المال المساعدة في زواج بنته هل يحسب هذا مصادقة المال نعم الزواج زواج الشاب يعتبر ضروريات حياته كسكنه ودراسته وعلاجه ونحو ذلك فإذا كان عاجزا عن الزواج إلا بمساعدة فسوعد من الزكاة لا بس وأيضا في مسألة أخرى يسألون عنها بعض الناس يعني أنا لو أريد أن أعطي ابن عمي من الزكاة لمثلا سداد دينه أو مساعدته على الملابس العيد لأولاده أو نحو ذلك هل يجب علي أن أقول إذا جئت أعطيها أقول ترى هذه زكاة أو لا يجب المسألة فيها حالان الحالة الأولى إذا كنت أنا متيقنا أن من أعطيه الزكاة أنه مستحق لها فهذا لا يجب علي أن أقول ترى هذه زكاة أعطيه أقول هذه هدية عيدية مساعدة في أجار البيت أي كلام أقول أما إذا كنت غير متأكد فأفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان جلدان يعني قويا وطلب من الصدقة فأعطاهما ثم قال عليه الصلاة والسلام وعلم أنه ليس فيها حظ لقوي لغني ولا لقوي مكتسب كأنه يقول أنا ما أدري أنتوا تقولون لي محتاج أن أنا محتاجان وأنا ما أدري عنكم لكن ترى أعطيكم من الزكاة إن كنت غنيا أو, أو قوي مكتسبا لا يجوز أنك تأخذها فكذلك إذا أنا شكيت أنا بعطي واحد جاري وما أدري هل هو محتاج يا جماعة زكاة ولا غير محتاج فأقول يا فلان أنا والله ما أدري أنا أشوف أحوالك عادية لكن عندي مثلا ألف ريال زكاة إن كنت محتاج لها فتفضل هذه إذا كنت غير محتاج خلني أبحث عن عمل يحتاجها أما إذا تيقنت أنه محتاج فلا يجب علي أني أقول ترى هذه زكاة أشكر لكم حقيقة هذا التواصل بقي أسئلة لكن الوقت معنا انتهى الله يجزيكم خير ويحفظكم أسر الله تعالى إن جعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم يا حياك يوميا رب العالمين هذا الجلال والإكرام. اللهم يا من عزف ارتفع وذل كل شيء له هو خضع. اللهم إننا سالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وأديم سترك الجميل علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين يا رب العالمين يا ذا الجلال بارك الله فيكم ألقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة في يوم الأربعة القادم بإذن الله في الساعة الرابعة ونص توقيت مكة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته